قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو ولي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَرْفُقَ بِي فِي الْخَطَإِ أَتَى يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ